اليه تحشر ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو البلد الخصام واذا تولى تعافى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بلث فحسبه جهنم ولبيت المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا الذين آمنوا دخلوا في التلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلمون أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي لم وإلى الله ترجع نمور